اثنان. استمع إلى الجمل ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أولاً عيد الفطر وعيد الأطحى عيدان مهمان لكل مسلم ثانياً الدعاء إلى الله بعد الصلاة ثالثاً، يقبل الأولاد أياد الكبار في الأعياد رابعاً، زيارة الأقارب سنة خامساً، نزور الأقارب في عيد الفطر والأضحى سادساً، لبس الأولاد العيديات في صباح العيد